وضيلة الشيخ عطيه صقر ما رأي الدين فيما يطلق عليه الآن اسم الرحم المؤجر ولمن ينسب الطفل هناك صور يتحقق بها ما يتحقق بالزنا أو تقاربه إلى حد كبير منها إدخال المرأة ماء رجل أجنبي عنها في فرجها فقد يحصل منه حمل تختلط به الأنساب ويثور النزاع وتضيع الحقوق والواجبات ولذلك حرم العلماء هذه الصورة كما حرموا غيرها وإذا كان إدخال الماء الأجنبي وهو أحد المادتين اللتين يحصل منهما الحمل حراما حتى لو لم يتم به حمل فكيف بإدخال المادتين معا مع تحقق الحمل منهما إن الحرمة أشد وتكون الحرمة كما قال العلماء من باب أولى وقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في الأردن في أكتوبر 1986 جاء تحريم هذه الصورة التي يطلق عليها اسم الرحم المؤجر إن البويضة الملقحة حين وضعت في رحم غير رحم صاحبة البويضة هي غريبة عنها وليست منها أبدا ولا دخل لزوجها فيها فهي ملقحة من ماء غير مائه وليس لصاحبة الرحم المؤجر إلا فضل التنمية والتغذية كإرضاع الطفل الأجنبي فهل تقاس تغذية الجنين بدمها على تغذية الرضيع بلبنها فيكون ولدها من هذه الناحية ويعطى حكم الرضيع فقط احكامه الخاصة أو ينسب إليها بولادته منها كما ينسب كل المولودين ويا ترى إذا نسب إليها بالولادة هل تكون نسبة ولد زنا وهو لم يتخلق منها أصلا لا بالبويضة ولا بالماء وقد سمينا غيره ولد زنا إذا كانت البويضة منها والماء من رجل أجري أو لا ينسب إليها أصلا لا كالرضاع ولا كالزنا وتعد هي كأنها حاضنة وإنما ينسب إلى أبويه صاحبي النطفة والبويضه نحن في انتظار نتائج بحث الفقهاء وإن كان الأشبه عندي بصفة مؤقتة أن يعطى الولد حكم الرضيع فقط ويعطى حكم اللقيط بالنسبة إلى أبويه وحكم التلقيح بالنسبة إلى زوجها على أن يكون وضع البويضة في رحمها حراما لما ينجم عنه من التنازع والاختلاف والآثار الأخرى والله أعلم